سأل سافلهم بعذاب لِلْكَافِرِينَ للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي تعرج المبايكة والله وليه إيهم يما كان مقدارا خمس إلى ألف سنة أصبر İzlediğiniz فَمَا الَّذِينَ كَبَرْ وَقِذَ لَكَ بَرَطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّنَالِ عِزِينَ هَيَطْمَعُ كُلْ أُمِّينَ مِنْ هُمْ girl